جئنا جئنا جئنا جندل لله سرنا سرنا سرنا حب لله جئنا جئنا جئنا جندل لله سرنا سرنا سرنا حب لله نشدودينا النحية نبني صرح النرقا نشدودينا النحية نبني صرح النرقا نفني دلنا ذقننا نني حالنا طغوا نفني دلنا ذقننا ننهي حال الطهوة جئنا جئنا جئنا سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جلنا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نجلو سيفا بعناه يسقى مما روا نجلو سيفا بعناه يسقى مما روا يثقو منه أدنى يرقو منه أقصى يثقو منه أدنى يرقو منه أقصى جلنا سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نردي ندلنت يما جت دنيا يخشى الدنيا يخشى هو يخشى, يخشى تكبر منه رجلا يخشى هو يخشى تكبر منه رجلا جننا جننا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله طوبى لما لباه يهوا حق اللقيا تبني صرح يمنا نردي بغي من طوبى حق تبني صرح يردي بغيا أعيا, اعيا طوبى لمن لباه يهوا حق تبني صرح يردي بغيا اعيا ve Ya ve Ya Sema'u ve Ya ve Ya ve Bil La Sizlerden isteğimiz kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanız, forum, video ve sosyal ağlarda paylaşım yaparak bu anlamda bir duyarlılık oluşturmanızdır.